فساتبصرون ويبصرون بأيكم المفتن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تعِل مكذب ود لو تدهن فيدهن ولا تطيع كل حلا فمهين هما الشائِم بنميم من ناعل الْخَيْرِ معتد أثيم عُتِلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَلَ كَلَذَامَلٍ وَبَنِينٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا يَصْرِمُونَهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْنُونَ فَاطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ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 بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال سبحان ربنا إنا كنا الظالمين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 كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حين يعلمون وأملي لهم إن كيدين أم تسألهم أجرا لهم من مثقلون أم عندهم الغيب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 فَجْتَباهُ رَبُّهُ فَعَلَهُ مِنَ الصالحين وَإِنَّكَ لَذِي قَوَارِعٍ لَّذِينَ كَفَرُوا يَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ